يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول وبالسند الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الحديث رواه الشيخان وسائر اصحاب الكتب وقد عرفنا في درس ماض ان هذا الحديث تفرد بروايته عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانه تفرد بروايته عن عمر القمه بن وقاصم الليثي حيث لم يروه عن عمر غيره وهكذا رواه ان علقمه محمد بن ابراهيم التيني ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيم فهؤلاء الرواة الأربعة تفرد كل واحد بروايته عن شيخه ولم يشركوا فيه غيره فالحديث في أول إسناده يعد حديثا فردا بمعنى انه غريب ومع ذلك فمحكوم بصحته وانه من اعلى مراتب الحديث الصحيح حيث اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على روايته ومعلوم ان اعلى درجات الصحيح متفق عليه الشيخان ناهيك عن انه رواه اصحاب الكتب السته ولهذا اعتبر هذا الحديث مع فرديته من اعلى مراتب الحديث الصحيح وسيمر بنا ان اهل العلم عدوا هذا الحديث بمذابه ثلث الإيمان أو ربع الإسلام لما جمع فيه من معاني يحتاج إليها كل مسلم في أداء عبادته لله جل وعلا ولذلك لما صنفه العلماء بثلث الاسلام او رضعه قالوا لان هناك احاديث يندرج تحتها كل مقاصد الشريعه الاسلاميه و يفهم من خلالها معالي الاسلام واتفق اهل العلم مع اختلافهم في افراد هذه الاحاديث الا انهم متفقون على اعتبار حديث مية واحدا من هذه الاحاديث الاربعه عرفنا فيما درسناه في درس ناضل ان هذا الحديث وإن رؤية بطرق وبألفاظ لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول وإجماعهم على صحته وأنه مما ذبت صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم من مشكات النبوة يقول. الامام ابن رجب رحمه الله تعالى واتفق العلماء على صحته يعني صحة حديث عمر رضي الله عنه وتلقيه بالقبول فهم مجمعون على ذلك قال وبه صدر الامام البخاري رحمه الله كتابه أي أجعل هذا الحديث أول حديث في الكتاب بل إن من أهل العلم من يعلل ذلك بأنه جعله بمثابة المقدمة لأن صحة النية في التاليف وصحة النية في الكتابة وصحة النية في القراءة أمر مطلوب ولما كان الحكم على ما يفعله الإنسان متوقفا على هذه النية رأى الإمام البخاري رحمه الله أن يصدر كتابه بهذا الحديث بل إن غير الإمام البخاري رحمه الله نقل عنه أنه قال لو أني ألفت كتابا على أبواب وعلى اجزاء أجعلت حديث النية صدر كل باب وصدر كل جزء لسلامة المقصد ولأهمية ذكر النية قال وبه صدر البخاري كتابه الصحيح يعني جامعه الصحيح واقامه مقام الخطبه له اشاره منه يعني من الامام البخاري الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله لا به وجه الله فهو باطل ولا زمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في الأعمال بالنية في كل باب وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات لأهمية هذا الحديث ولمكانة هذا الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في أهم الأعمال التي فرضت على المسلمين في بداية الدعوة إلى الله تعالى لما لقي المؤمنون من الكفار من الأذى ما لقوا وعانوا من بلاء الكفار ما عانوا أو ما عانوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة ومعظم بل كل الذين هاجروا انما عاشوا في مكه نشاه وحياه وعملا فلما امروا بالهجره الى المدينه ما كانوا قد راوها او ما كانوا قد عاشوا فيها فتركوا بلدانهم وفروا بدينهم حيث تركوا الأموال وتركوا الزوجات وتركوا الأولاد وجاءوا إلى المدينة لا يحملهم إلا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة مع أن هذا العمل ظاهره أنه لله وأنه لوجه الله ولم يكن لفاعليه غرض سوى امتثال امر الله مع ذلك نبههم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الى اهميه النية وبرورة اخلاصها لله جل وعلا حيث ضرب لهم مثلين برجلين قاما بعمل واحد لكن احدهما يثاب على ما قام به والاخر لا يثاب عليه من الله جل وعلا والسبب في ذلك انما هو اختلاف النيه فالنيه لها اثرها في صحه العمل وقبوله واجزائه من غير ذلك ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني هجرة كاملة هجرة حقيقية هجرة ثابتة هجرة لها جزاؤها الأوفى ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني يفيد منها تجاره او غير ذلك او امراه يتزوجها ونلاحظ هنا ان العملين اللذين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هما من الاعمال المباحه بل ربما كانت من الاعمال التي يساب العبد عليها فإن الزواج مندوب إليه حث الشرع عليه، لكن لما كانت الهجرة إلى الله تتفاوت في هدفها وغايتها عن الهجرة إلى الزواج أو إلى البيع. والاكتساب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين للناس الفرق العظيم بينما كان فعله خالصا لله تعالى وبينما كان فعله يراد به أمر الدنيا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يقول الامام ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث أعني حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى احد الاحاديث التي يدور الدين عليها فروي عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه في سبعين بابا من أبواب الفقه كلها تفتقر إلى النية لأن الإنسان قد يؤدي العمل لحاجة في نفسه وقد يؤديها امتثالا لأمر الله فإن أديت امتثالا لأمر الله وعقدت النية على ذلك كان مثابا عليها كان مثابا حاصلا على الثواب من أداء هذا الفعل أما إذا خلق هذا العمل من النية فلا ثواب في ذلك وإن كان العمل مباح. قال وعن الإمام أحمد رحمه الله قال أصول الإسلام على ثلاثة احاديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن هذا الحديث يعد مقياس لأعمال العبادة وللاعمال التي يثاب العبد عليها في اخرته وللتفريق بين ما هو محدث وبدعة وبين ما هو سنة وأمر مطلوب من أحدثا في امرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه اي ما ليس من قواعد الشرع فهو رد اي فهذا العمل مردود عليه وهو قاعدة عريضة يعتمد عليها اهل السنة والجماعة في حكمهم على اعمال اعمال الناس وفي حكمهم على الأعمال التي تؤدى على أنها من العبادة التي تعبد الله بها الخلق فمتى كانت مندرية تحت أصول الشرع فهي سنة ومتى كانت طارئة زائدة فهي من المبتدعات التي ترد على أصحابها ولا تقبل مهما كان هذا الفعل محبذا إلى النفس ومهما كان هذا الفعل ظاهره أنه من أعمال الشريعة ولهذا اعتبر هذا هو الأصل الثاني أو القاعدة الثانية بعد قاعدتي إنما الأعمال بالنيات قال وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو الحديث الثالث الذي يعد قاعدة وأصلى وهذا الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا الحديث العظيم اعتبره الامام احمد رحمه الله ثلث الدين اضافه الى الحديثين السابقين حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات ولهذا قال وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وقال الحاكم اي صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين ابو عبد الله الحاكم قال حدثونا عن عبد الله بن احمد يعني ابن حنبل عن ابيه انه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات وقوله ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما هذا الحديث ايضا يعد من علامات النبوة ويعد من جوامع الكلم ويعد من أمهات الأحاديث التي تشمل قواعد الشريعة وهو حديث مشهور يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً مطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر يعني الملك بكتابة اربعه اشياء عن هذا الرجل كتابة اربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد يعني يكتب قدره عند خلقه وعليه يعرف ان كان من اهل الايمان او كان من غير اهل الايمان هذا الحديث يعتبره بعض اهل العلم رابع حديث تقوم عليه قواعد الاسلام انما الاعمال بالنيات من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ان الحلال بين وان الحرام بين وان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه قال فيما يرويه عن الإمام أحمد يعني عبد الله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وحديث من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد إلا وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال يعني الإمام أحمد ينبغي أن يبدأ بهذا الحديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث يعني فإنها الأحاديث الجامعة التي تغطي كثير من معاني الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن الإمام إسحاق بن راهويا، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري ومسلم وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله قال أربعة أحاديث هي أصول الدين حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال والحرام وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد فنلاحظ هنا أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويا رحمهم الله اتفقا على أن أصول الشريعة الإسلامية تلتقي وتتشتم وتجتمع في هذه الأحاديث الأربع. قال وروى أزمل بن سعيد عن أبي عبيد وهو أيضا من أمة هذا الدين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وجمع أمر الدنيا, في كل أمر الدنيا كله بكلمة إنما الأعمال بالنيات فهما يعني الحديثان فهما يعني الحديثين يدخلان في كل باب من أبواب الدنيا والآخرة قالوا عن أبي داود وعن أبي داود رحمه الله صاحب السنن وهو أيضا تلميذ للإمام أحمد قال نظرت في الحديث المسند يعني في الحديث المتصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه يقول فإذا هو أربعة آلاف حديث ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما امر به المرسلين قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له ومن العجيب ان هذه الاحاديث التي ذكرت الاربعة والحديثان وغيرها كلها ضمنت هذا الكتاب المبارك وهي من احاديث هذا الكتاب لانها ينطبق عليها الشرط الذي اشترطه المؤلف ان تكون الاحاديث جوامعه وان تكون الاحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ولذلك ادرجت في هذا الكتاب يقول أبو داود رحمه الله فمدار فإذا مدار الاربعه الآلاف على, حديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديثة وحديث من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا هو الحديث الرابع فيما رآه أبو داود رحمه الله قال فكل حديث من هذه الأربع ربع العلم وكأن من جمع هذه الحديث الأربع وفهم معناها وعمل بها فقد عمل بالشريعة الإسلامية وقد عمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين قال وعن ابي داود ايضا وعن ابي داود ايضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمسمائة الف حديث هذا ما جمعه ابو داود وما درسه ولا يستغرب فان ابا داود رحمه الله اولد سنة مئتين من الهجرة وقد امتلأت الدنيا بالكتب وبالمؤلفات ومما درسه ابو داود مسند الامام احمد حيث ان الامام احمد شيخ لابي داود ومسنة الإمام أحمد يشتمل على ثلاثين ألف حديث فإذا انضم إليها أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وإسحاق بن راهويا وغيرهم من شيوخ الذين تلقى عنهم العلم إذا جمعنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض فإن حصيلة ما تلقاه خمسمائة الف حديث يعني نصف مليون حديث بعضها يتكرر بتكرار الكتب التي كتبت فيه وبعضها قد ينفرد به وذلك العصر عصر المحدثين في القرن الثالث كان أثر ازدهار الحديث من حيث الرواية وكان الراوي او كانت التلميذ يحفظ من الحديث الشيء الكثير فهذا الامام البخاري رحمه الله يروى عنه انه انتخب كتابه الصحيح من ستمائة الف حديث تلقاها عن شيوخه وهذا الامام مسلم انتقى كتابه الصحيح من ثلاثمائة الف حديث تلقاها عن شيوخه لانه كلما نزل بامام وشيخ درس عليه كتبه واجتمعت له احاديث باسانيد مختلفة فقد يروي الإمام في كتابه الحديث من طرق متعددة تصل إلى مئة طريق خصوصا إذا كان الحديث يروى عن عدد من الصحابة فكل صحابي روى الحديث نقله عنه تلاميذ والتلاميذ ينقلون عنهم تلاميذ آخرون وهكذا حتى يصل إلى هذا الإمام فربما وصل الحديث الواحد لهذا الإمام من عشر طرق أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر من ذلك فإذا جمعنا هذه الروايات بعضها إلى بعض فإنها تصل إلى هذه الأعداد التي تنقل عنهم ولا ينبغي لأحد أن يتوهم أن هذا من باب المبالغة في الرواية وأن هذا من باب الدعاوى لا بل القول صحيح الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام إسحاق رحمهم الله قاموا من العراق وجاءوا إلى مكة وسافروا إلى صنعاء وتلقوا عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتابه المشهور والمسمى بالمصنف هذا الكتاب يجمع عددا كبيرا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة تلقاها هؤلاء لئمة عن الامام عبد الرزاق وهذا الكتاب قد طبع في ايامنا هذه في احد عشر مجلدا ولو استعرضنا ارقام الاحاديث التي وصلت في هذا الكتاب ربما تجاوزت العشرين او الثلاثين الف فهذه تعتبر رواية واحدة اليوم مثلا عندنا من ايسر الامور كتاب الامام مالك رحمه الله الموطأ والموطأ لو رجعنا الى عدد احاديثه لوجدناها لو تزيد عن الالف لكن عندما نتتبع روايه التلاميذ عن مالك مثل الامام البخاري ومثل الامام مسلم ومن قبلهم الامام احمد وغيرهم نجد أنهم يرون كتاب الموطع لكن يرونه من طرق متعددة لأن تلاميذ الإمام مالك متعددون ولأن الذين أخذوا عن الإمام مالك كثيرون مكث الإمام مالك في هذا المسجد المبارك يدرس كتابه الموطأ أربعين سنة يختم الكتاب مرة في كل سنة معنى أنه درسه أربعين مرة في هذه الأربعين يتناوب الطلاب في كل عرضة من العربات يتلقى الكتاب تلاميذ غير التلاميذ الأول والامام مالك رحمه الله كان كلما عرض الكتاب قد يحذف منه احاديث او يزيد فيه احاديث وهذا شان المحدثين ولذلك البخاري مثلا والامام مسلم والامام الترمذي لما رووا احاديث الموطا في كتبهم رووها عن عدد من الرواة وكل راوي عن مالك يعتبر روايته بمذابة الكتاب المستقل فلا غرابة ان يقول الواحد منهم اني اروي عن مالك عشرة الاف حديث لانه روى كتاب مالك عن عشرة من تلاميذه يعد كل رواية بمثابة حديث مستقل او كتاب مستقل هذا النوع من الرواية طبعا التعداد والتكرار واخذ الحديث عن الطلاب المتخ... المتفاوتين في تحمل الحديث عن مالك له اهدافه الغرض منها ضد ما روي عن مالك التأكد لما روي عن مالك معرفة وجوه الاتفاق والاختلاف ما روي عن مالك كل ذلك اهداف يراعيها الطلاب عندما يعددون الرواية عن الامام مالك رحمه الله لكنها في نظر المحدثين تحسب احاديث ينضاف بعضها الى بعض فاذا روى مثلا الإمام البخاري عن الإمام مالك من طريقين أو من ثلاثة روايات تحسب كل رواية عدد ومن هنا عندما يقول لنا الإمام البخاري رحمه الله إنه يروي ستمائة ألف حديث لا نستكثر منه ذلك لأن بعض الكتب تتكرر روايتها عنده باختلاف الشيوخ الذين تلقى عنهم هذا الكتاب وهكذا في الكتب الكبيرة كمسند الإمام أحمد وكمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من أمهات كتب الحديث لذلك الإمام أحمد رحمه الله وابو داود ايوان اشار الى ان مجموع وحصيله ما تلقوه من من الروايات يتجاوز مئات الالوف فيروى عن الامام احمد انه كان قد تلقى الحديث وبلغت مجموعات روايته 1000000 ألف ألف حديث يعني مليون حديث ول البخاري رحمه الله بلغت مجموعات رواياته 600 ألف حديث، وهكذا الإمام مالك الإمام مسلم حيث أشاد بأنه انتقى كتابه الصحيح من 300 ألف حديث. وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة. تعد من المسائل التي اخطا فيها بعض الباحثين سواء عن طريق التعمد او عن سوء فهم لهذا المعنى الذي يقصده المحدثون فيقول الامام البخاري لو رجعنا الى كتابه لو وجدنا ان كتاب البخاري عدد احاديثه نحو من ثمانية الاف حديث والبخاري قد صرح بانه انتقى كتابه من ستمائة الف حديث فاخرج بمقالة فيها سوء ظن وسوء فهم حيث ادعى إن البخاري بالرغم من أنه يحفظ ستمائة ألف حديث إلا أن هذه الأحاديث معظمها باطلة وما صح له منها هذا العدد نحو ثمانية آلاف وهذا فهم سقيم وفهم باطل فإذا كان البخاري رحمه الله يروي موطى مالك من عدة طرق من نحو اربعة او خمسة روايات والكتاب مالك ما تغير والامام مالك انما حذفها اما لانها تكررت واما لانه لا يريد ان يطول الكلام في الاحاديث او ان بعض الروايات رأى فيها راوي لا يتناسب مع شرطه فاسقط روايته او ان بعض الروايات ساقها مالك بلاغات وساقها منقطعات وساقها مرسلات فحذفها واكتفى بالمتصلات والمسندات لذلك هذه الروايات مهما اختلفت فان الاعداد المحذوفة نادرة لكن فهم البخاري رحمه الله انه لما روى كتاب كتاب مالك من هذه الروايات المتعددة اعتبر كل رواية بمذابة حديث يحفظه فاجتمع له عدد كبير من الروايات هذا ما قصده البخاري وهذا هو الديدن الذي مشى عليه اهل العلم. لكن لما كان هؤلاء أعداء للشريعة الإسلامية وللحديث ولما كان الغرض منه الطعن في كتاب الإمام البخاري ونحوه ساقهم سوء ظنهم إلى هذا الفهم السقيم الذي ادعوه. يسأل سؤال يقول بعد أن يؤمر الملك بكتابة الأربع الأشياء هل هذه الأشياء مكتوبة في اللوحة المحفوظ؟ قبل خلق الإنسان نقول نعم هي مكتوبة في اللوحة المحفوظ وهي معروفة في علم الله تعالى قبل أن يخلق اللوحة المحفوظة وأن يكتبه لأن الله سبحانه وتعالى عالم في الأزل ما سيخلق في هذا الكون منذ أن خلقه وأنشاه إلى أن تقوم الساعة يعرف ذلك من خلال أعيان الأفراد وأشخاصهم ولذلك لما أراد الله أن يخلق الكون وقبل أن يجيده بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اكتب قال يا ربي او اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة فكتب ذلك وجعل في اللوح المحفوظ وكل من اراد الله خلقه انما يأمر الملائكة أو هذا الملك الذي يكتب هذه الكتابات يأمره أن يأخذها من اللوح المحفوظ فهو يأخذ ذلك أو تلك المعلومات من اللوح المحفوظ ويكتبها في اللوح الخاص بهذا الشخص لأن كل إنسان خلقه الله تعالى يجعل له كتابا. ولوحا خاصا به يبدأه بما سبق وجرى به القلم فيكتب الملائكة مقادير هذه الأشياء من اللوح المحفوظ ثم بعد أن يكتمل خلق هذا الإنسان ويعيش في هذه الدنيا تسجل عليه الملائكة وتستنسخ ما كان مكتوبا عنه في اللوح المحفوظ لكن هذه الملائكة انما تكتب ما تكتب انما تكتبه بعد وقوعه وفعله فاذا ما سجلت ما كتبته من افعاله بعد ذلك يطابق بما في اللوح المحفوظ فيرى انهما سواء. يقول ما معنى المراسيل الموجودة في الموطة هل هي كبقية المراسيل ام لها حكم خاص المراسيل جمع مرسل والمرسل في مصطلح علماء الحديث ان يروي صاحب الكتاب الحديث يبدأ بذكر السند يقول حدثني فلان ويسمي شيوخه الى ان يبلغ الى التابعين ثم يسرد الحديث من التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا حدثني فلان عن نافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ونافع من التابعين يعني هو غير صحابي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر هذا الحديث فيه انقطاع وسقط في السند بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان احتمال الانقطاع هو سقوط الصحابي فقط واحتمالا يسقط الصحابي وتابعي لذلك حكم العلماء على المرسل بأنه حديث ضعيف وأنه لا يعمل به هذا ما حكم عليه جمهور المحدثين وإن كان بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام ابي حنيفة رحمهم الله يرون أن المرسل حديث يصلح للاحتجاج ويغلبون أن الساقط من السند إنما هو الصحابي وأن الصحابية رضي الله عنه لا تضر جهالته لأن الله عدل الصحابة رضوان الله عليهم ولأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم صيرتهم عدولا لا تضر جهالتهم ولذلك حكموا على الروايات التي يقول فيها التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها روايات صحيحة خصوصا اذا كان هذا التابع قد لازم بعض شيوخه من الصحابة ملازمه كعكرم وملازمته لابن عباس ونافع وملازمته لابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من علماء التابعين هذا ما أرادوا به والحكم عام سواء كان في موطع مالك أو كان في غيره من الكتب لأن العلماء لم يفرقوا بين أصحاب هذه الكتب لكن الصفوة الأولى من العلماء ولا إما كمالك وأبو حنيفة رحمه وابي حنيفة رحمه الله كان يريان حجية المرسل لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الله عبدله القرون الثلاثة الأول حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فعد هذا تعديلا لهم ولذلك تقبل روايتهم ولا داعي آلي أن يسأل عن شخصياتهم وصريع الإمام مالك في موطائه استنبط منه أهل العلم أن المراسيل حجة عنده لأنه إنما أنف كتابه ليكون حجة للناس يحتجون به وكونه ذكر فيه المراسيل دليل على حجيتها عنده لكن المحدثين رأوا خلاف ذلك وحكموا بأن المراسيل ضعيفة إلا إذا احتفت بقراء تثبت صحتها كأن يأتي الحديث من طريق آخر متصل أو يأتي الحديث من مخرج آخر مرسل أو يأتي الحديث موافقا لأقوال الصحابة وإجماعهم او يعضده دليل يدل على صحته هذا ما ذكر عن المرسيل يقول أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتابة السنن وهذا الكلام إنما قاله أبو داود في رسالته التي كتبها لأهل مكة لما ألف كتابه السنن وكانت مؤلفا جديدا المنهج لم يعرف علماء الحديث الأسلوب والمنهج والشروط التي وضعها الإمام أبو داود لكتابه كتب اليه يسألونه عن منهجه في كتابه وكتب لهم تعريفا بالكتاب سماه رسالة ابي داود او سمي رسالة ابي داود الى اهل مكة اشار فيها الى انه انتخب كتابه هذا من خمسمائة الف حديث منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن. جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث. هكذا جاء في رسالته لأهل مكة. وهنا المحقق يعلق على هذا الكلام. يقول لكن لو رجعنا إلى أحاديث الأحاديث المطبوع من سنن أبي داود. برواية اللؤلؤي وجدناها 5274 يعني في 4000 حديث تقريبا 400 حديث فرق بينما قاله ابو داود وبينما جاء في رواية اللؤلؤي وهذا ليس بغريب يعني لا يظن ان هذا نوع من التعارض لان من أساليب المحدثين أن الراء الراوي منهم التلميذ الذي يروي كتاب الشيخ أحيانا قد يضيف بعض أحاديث في كتاب الشيخ لكن هذه الإضافة يشير إليها ويرويها من غير طريق الشيخ كما هو الحال في كتاب مسرد الإمام أحمد فإن فيه زيادات زادها عبد الله بن أحمد بعد ما يروي الحديث يجد رواية تنطبق على منهج الإمام أحمد لكن الإمام أحمد ما رواها تصلح أن تكون دليلا في هذا الموضع فيزيدها ويقول حدثني فلان ويسمي شيخه وتعتبر إضافات وزيادات وهكذا نجد هذه الزيادات وهذه الإضافات يضيفها الرواة وعلماء الحديث يعرفونها ولذلك تتفاوت الروايات في الكتاب الواحد فالإمام أحمد أضيف إلى كتابه المسند زيادتان الزيادة الأولى عن ابنه عبد الله والزيادة الثانية عن تلميذه عبد الله وهو الإمام القطيعي وهكذا في كتاب مسلم فيه روايات اضافها تلميذه وهو ابراهيم بن محمد بن اسحاق وهكذا في كتاب ابي داود لان كتاب ابي داود رواه عدد منهم اللؤلؤ وغيرهم وهي روايات متداولة وهكذا لو رجعنا إلى كتاب الإمام مالك الموطا فإن فيه بعض الزيادات زادها الرواة لذلك عندما يذكر العلماء عدد أحاديث كتاب من هذه الكتب وتتفاوت الأعداد فإن هذا لا يعد يعني من باب الاضطراب في الكتاب وانما العدد اما ان يقتصر على ما رواه او ما روي عن, عن الامام كما روى عن ابي داود او يضاف الى هذا العدد الزيادات التي زادها التلاميذ او الرواة عن ابي داود فما اشار ليه هنا لا يعتبر تناقضا يقول جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة حديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون المؤمنوا مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ومحل الاستشهاد من هذا الكلام هو احتساب حديث إنما العمال بالنيات ربع ما جاءت به الشريعة الإسلامية قال وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على خمسة حديث هذه الحديث هي الحلال بين والحرام بين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة